بسم الله الرحمن الرحيم يا, يا أيها المعذن الليل إلا قليلاً قليلن اودى دعى عليه ورسدن قرعهن سيلن اننا مَا نُؤْمِنُ إِلَّا بِقَوْلِ الصِّدْقِ إِنَّنَا شَاءَ تَنَائِي وَقَوْءٌ وَقَوْءٌ طِينَةٌ إِنَّا كَفِينَا غَارٍ ثَبَّحَ وَقَوِيلَ وَق والقورس مرضك وثبا واصدر على ما يقولون وهجوهم الذين والملذين أول النعمات وما في الممكن إننا حيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً يوم ترجف الأرض جبان وكانت الجبال كثيباً ما أحذناه أحذره بينا فكيف تتقون إن كفرتم يومين السماء ام صلو فيك انا اعدب رَبَّنَا اشْرَحْ لِي صَدْرِي يقوم <تصفيق> أدنى من سلطة الليل ونصفا وطولا والله مقدر الليل والنهار علم أن لا عليكم نرى من القرآن علم يكون في الأراضي بثرون من فضل الله واقرون يقاتلون في سبيله. وقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأكوا الزكاة وأقرض الله قرضاً خسناً وما تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم من خير تَجِدُوهُ